بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا لأجنحة مثنى وثلاثة وربا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 لا مفصل له من بعده وهو العزيز الحكيم يا أيها الناس اذكروا نعمات الله عليكم هل خالق غير الله يغذقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا توفكوا فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ وَإِنَّ اللَّهَ لَتُرْدِعُ لُومُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّ الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا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 جَوِير أَفَمَن زين لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ لا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون والله الذين سَلَّ الرياح فتثير سحابا فسلقناه الى بلد مجد فاحيينا به الروض بعد موتها كذلك النشؤ من كان يريد العز زت فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد. أَقُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُقْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجاً وَمَا تَحْمِلُ مِنْهُ وثا ولا تضع إلا بعلمه وما يعمه من عمري ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. علي الله يسير وما يستوي البحران هذا عذ فرع س منطريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون يولد الليل في نهاري ويولد نهار في الليل وسخر الشمس والقمر كلٌ يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجاهوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم كمثل خمير يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد يذهبكم وياتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ولا تذر وازرة وذر أخرى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 تذكَّف إنما يتذكَّر لنفسي وإلى الله المصير وما يستوي الأعمى والبصير. إِلَّا إن أَنْتَ إِلَّا نَذِير إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِنْ مِن مَّن اِمْتَنَّ فِيهَا نَذِير كفأ القعاد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسله بالبينات وبالزبور وبالكتاب المنير ثم أخذت الذين كفروا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 ش من عباده العلماء إن الله عزيز غفور إما الذين يتعلون كتاب الله واقنوا الصلاة وآ فَقُومٍ مَا رَزَقْنَاهُمْ سِرَّهُ وَعَلَانِيَتَيْنِ أُجُورَ تِجَارَةَ الَّتِي لِيُوَفِّيَهُمُ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ صدق لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير ثم أورثنا الكتاب الذي نصطفينا من عبادنا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 تُعَدَّ لِيَ دَخُلُونَهَا يُحَلَّونَ فِيهَا مِنْ سَائِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤَلُؤَ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيدٌ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أبعن الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقاومة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها نغوب والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها 117. كذلك نجزي كل كفور 118. وهم فيها ربنا إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور، هو الذي جعلكم خلائف في الأرض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 قل رأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شركون في السماوات أماتيناهم كتابا فهم أماتيناهم كتابا فهم على بينات منه بل يعد الظالمون بعضهم اعْضَنِ اللَّهُ غرورا. إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولَ وَلَئِنْ زَالَتَا إِنْ مَسَكَهُما مِنْ حد كَانَ حَلِيماً غَفُوراً وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَهْدَى مِن أَحَدٍ مِّنْهُمْ فَلَمْ لا نفورا استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة لولين فلا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 وبلهموا وكانوا اشد منهم قوه وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الارض إن ان قدير ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من ذنبا عباده بصيرة، فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباد